وقالوا هذه أنعام وحرص حجر لا يطعنها إلا من مشاء بزعمهم وأنعام الحرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطورها هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيه وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم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 والزيتون ورمان متشابه وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمرت حقه يوم حصاده ولا تسرف وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين